يا سعود وقت الرخا والعز ما يبطي خل الكبر وتبع المعروف ودروبه لا تاخذك فلسفات العالم النفطي وتقول قدر الرجل مرهونه بجيوبه وتقول قدر الرجل مرهونه بجيوبه والله ما يفرق الاسود عن الحنطي الا بدينه وبخلقه وبسلوبه واللي يمن بجميله بعد ما يعطي مثل المطر في البحر ما يترك عذوبه مثل المطر في البحر ما يترك عذوبه والكلمه الصادقه لو تجرح المخطئ احسن من الكذبه اللي تستر عيوبه والكلمه الصادقه لو تجرح المخطئ احسن من الكذبه اللي تستر عيوبه keda bæ